إن في خلق السماوات والارض وخلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقرعا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على بنار ربنا إلَكَ ما تدخل النار فقد أخذ زيت وما لله لمن من أنصار ربنا إلَّا سمعنا منادين منادين للإيمان أن وامن بكم فامنا ربنا فوف لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيله وقاتلو وقتلوا، لو كفرا عنهم سنياتهم ولأدخلنهم جنات.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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأس لهاذ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات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 الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.